وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبْ دِيَحُكُمْ صَبِرُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرَمَ رِئَانٌ ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بذيء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب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 إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد